صالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون ناقيرا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 التي لا تؤتونهنّ ما كتب لهنّ، التي لا تؤتونهنّ ما كتب لهنّ، وترغبون أن تكحون، والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسم. مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا